وبعض الناس يعتقدون في أن بعض الأعمال حرام يوم الجمعة مثل عدم تمشيط النساء شعورهن أو النظر في المرآة وغير ذلك فهل هذا صحيح؟ لا يوجد دليل صحيح على حرمة هذه الأمور والله أعلم